يما وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَجُلُ اللَّهُ No more, no more. وَمَا la lo وَمَا dedila wamma la lo sa sanmi logom li jezi a bugo fò dena foi ليعذ بالله و بادي فينا تسويته ما sizi الله lopati si na si kwetegen waan ni The sun of a fool. ورد الله الذين كفروا بعيظهم لم ينالوا خيرا الله المؤمنين لی se الله a longgo ويعذب المنافقين pit wezi وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَرُوا اللَّهُ تباو بغيض الجن لم يعنوا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ تَصَارَعُوا بِضَيْقِ الْبِئْرِ لَمْ يَنَالُوا كَأْثَرَا ورد الله والليل تطمئ بي الضيق ل امي انا وأعذ الظل الذي قزفُلو بج م د سرريق تقث نوةكون وَأَوْرَدَكُمُ الْحَيَاةَ Ya yeah. فتعالين فتعالين mm دارا لا كثيره ودارا لا كثيره تاينا الله دعني كل Mhm, yeah new Thank you. وَمَن يَقْنُتُ من كُلِّ الذَّاتي وَرَءُ زُدِي وَتَخْمَلْ فَالصَّالِحُ نُذِى زَاجِرَ واتر ملهول خلن الثيغا يورازا مرتيني واتعدنا نذر يا جساء النبي لستنك أحد من النساء لا تبا النب القول فيا Of the soul of... اهدم الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين